نعم في إسماده خزيمة مجموعة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد قال المؤلف رحمه الله والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر يعرف الإمام الجوين رحمه الله بعض التعريفات التي ينبغي على طالب علم الأصول أن يدركها عند دخوله في هذا العلم فعرف الظن والشك سنعرف ما مقصود المؤلف بهذا وما السمرة وما الفائدة وما علاقة قضية الظن والشك في علم الأصول فقال هو والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر الظن له عدة معاني في لغة العرب وفي, المصطلح وفي مصطلح الأصوليين أما في لغه العرب فان الظن من الالفاظ التي لها معان متضاده هناك من من الفاظ العرب ما يحتمل معان متضادة ومن ألفاظ العرب ما يحتمل معان مترادفه المعاني المترادفه ان يكون اللفظ دالا على معنى واحد بلفظين مختلفين كالأسد والليس فالليس هو الأسد والأسد هو الليس فهذا هو الترادف وهناك من ألفاظ العرب ما يستعمل في معنيين متضادين كالظن فإن الظن يراد به الشك الذي لا جزم فيه ومن ذلك قوله تعالى بل ظننتم ظن السوء، وكنتم قوما بورا وقول, وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن فالظن هنا الشك الذي لا ينبني على حجة وبرهان وقد أتى الظن في كتاب ربنا بمعنى اليقين ومنه قوله تعالى إنه قال الله تبارك وتعالى إني ظننت أني ملاق شسابية فهو في عيشة راضية فمعنى الظن هنا أي إني استيقنت وجزمت وتيقنت أنني سالقى حسابي، فالظن هنا بمعنى اليقين لذلك يجب على طالب العلم أن يكون على دراية بلغة العرب لأن الظن قد يطلق ويراد به الشك وقد يطلق ويرد به ويراد به اليقين أما الظن عند القصوليين فقد عرصه المؤلف بقوله تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر يعني أن الظن هو ما يغلب على ظن الإنسان ما يغلب عليه مع احتمال الشك وهذا له مثال عندما يشهد رجلان أنهما رايا الهلال عندئذ نعمل بشهادتهما أم لا نعمل بشهادتهما هل تقطع بأنهما رايا الهلال أم يمكن أن يكون الكذب قد ورد عليهما أو أنهما كلاهما قد وهم إذن هنا نحن نعمل بخبر الثقتين إذا أخبرونا بأنهم رأوا الهلال هل هذا الخبر من الثقتين على سبيل القطع الجواب لا لكن هذا غلبة ظن مع احتمال شك إذن هذا هو الظن عند القصوليين وهو ما غلبة ما غلب باب الصدق فيه او باب الجزم فيه مع احتمال شك ضعيف كذلك اذا شهد اربعه بانهم رأوا فلانا يفعل كذا وكذا الفاحشة فنعمل بشهادته ونرجمه اذا كان محسنا ونجلده اذا كان بكرا هل تقطع بان هؤلاء الاربعة لم يجتمعوا ولم يتواطئوا على الكذب أم أن احتمال التواطئ قائم احتمال التواطئ قائم ولكن الشرع أمرنا أن نعمل بخبر الأربعة لأن هذا هو الظاهر وهو الذي يغلب على الصدق وعلى الظن فيه إذا الشرع من أصوله أنه يعمل بما غلب على الظن وإن اجتمل شكا ضعيفا واضح الكلام كعمل الشر بخبر الثقتين في رؤية الهلال وبخبر الأربعة أربعة الشهود في إقامة الحد على الزاني لا شك أن يكون عدولا لكن هل هذا العدل معصوم أم أنه يمكن أن يكذب واضح ولكن ما هو الغالب الآن ما هو الظن الغالب لذلك إذا جاءنا الحديث من طريق السقة فإذا كان متواترا أساد القطم واليقين وإذا كان من طريق السقة وتلقته الأمة بالقبول أساد أيضا اليقين وأما إذا جاءنا الحديث من طريق ثقة ولم تتلقه الأمة بالقبول ولم يكن متواترا وجب العمل بخبره وإن لم يفد قطعه واليقين نعم قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر ما فائدة هذا في الأصول أن هناك بعض الأمور في الأصول والقواعد تبنى على الظن الغالب فأنت إذا جاءك النص العام أتجريه على عمومه أم لا الجواب لا إذا لا. جاءك النص العام أتجريه على عمومه يا ولد ما تشكس يجرى على عمومه ولكن ولكن لا تستطيع أن تقطع أن العموم قصد كل جزء دخل فيه لأنه قد يوجد هناك نص خاص يخصص هذا العموم غاب أه؟ هذا هذا كلمين ببوغل هذا اللي تقوله جيد لأنه قد يوجد نص خاص غاب عنك إذا نحن نعمل بالعموم بالظن الغالب وإن احتمل أن يكون له مخصصا غاب عننا أما الشك قال تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر واضح قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وصول الفقه القواعد الأصولية على سبيل الإجمال لا أنك تدخل في تفاصيل المسائل الفقهية وإنما تضرب المسائل الفقهية في علم الأصول من باب التمثيل والإيضاح لا من باب البحث فيها قال وكيفية الاستدلال بها كيف تطبق وتنزل تلك القواعد على الفروع حتى تخرج بالحق. قال ومعنى قولنا كيفية الاستبلال بها يقصد ما معنى هذا القول ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين ترتيب الأدلة أي جاي. ترتيب الأدلة كيف ترتيب الأدلة أن تعلم أن العام إذا جاء خاص يستثنى الخاص من العام وإذا جاء مطلق ونص مقيد يستثنى المقيد من المطلق وإذا جاء ناسخ ومنسوخ يقدم الناسخ على المنسوخ وإذا جاء مجمل ومفصل يقدم المفصل على المجمل تفتيب الأدلة وكيف تتعامل معها هذا معنى كيفية الاستدلال بها قال رحمه الله ومن أبواب أصول الفقه أقسام ومن أبواب أصول الفقه أقسام هنا المؤلف رحمه الله جمع في هذا تلخيصا لما يذكر في أصول الفقه ما هي القواعد التي تدرس في أصول الفقه فمن أبواب تلك القواعد أقسام منها الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار يعني الحديث وما يتعلق بالمصطلح والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المشتهدين هذا ما سندرسه في هذه الرسالة الصغيرة فهو أجمل ما سيبينه من الأصول تحت هذا الباب ثم يبدأ سيقسم الكلام الذي ذكره بالتفصيل شيئا فشيئا يعني هذه الجملة هيتبع تركه على سبيل الإجمال وكبير ما هذا؟ هيتبع تركه على سبيل الإجمال كيف موجود عنده؟ مش موجود عنده؟ قد يكون اختلاف نسخ جيد إذن هو الآن هذه الأمور التي ذكرها هي التي سيبينها في هذا الكتاب ولكنه أجملها ثم بدأ في تفصيلها فقال قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو حرف وفعل يجب على طالب العلم أن يتقن أساسيات اللغة العربية من النحو لأنه بإتقانه لأساسيات اللغة يستطيع أن يفهم الأدلة الشرعية وأن يتعامل مع المدلولات اللغوية مدلولات لغة العرب فإذا جهل اللغة وإذا جهل النحو واذا جهل تراكيب كلام العرب فانه حتما لابد ان يخطئ في الاستبلال ففي الاصول يتعرضون لشيء مين يا مرحبا. السلام عليكم قطع مين ابو العواف